111. واذكر أقاعات إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد طلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أقاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا جئتنا لتأتينا عن آلهتنا فآتينا بما تعدون إن كنتم من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون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 119. كذلك نجزي القوم المجرمين 110. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرا وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون